وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب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 وَمَن يَعْفُ عَن ذَنبٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرَّ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مغفرة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 واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين